بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل ما ودعك وك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف ربك فترضى ألم يجدك يتيماً فأوى؟ ألم يجدك يتيماً فأوى؟ ووجدك ضالاً فهذا. ووجدك ضالاً فهذا. ووجدك عائلاً. فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنحب وامّا بنعمة ربك فحدث وامّا بنعمة ربك فحدث